أحبك الكرام لقد أظلكم شهر كريم وضيف عظيم جاءكم محيا بالتحايا تطفي إليه من الجلال جلاله ومن البهاء بهاء فهيا بنا نرحب برمضان